بسم الله الرحمن الرحيم حمينهم والكتاب المبين إنا جعل الله قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم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 وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا يَشْهَدُونَ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قَالَ مترفوها إن وجدنا أنباء على أنتم وإن على آثارهم مقتدون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 بل ما دعته أولئك وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سح وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سخفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 فهُ ولهُ قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين. وَنَيْلٌ يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ أَمْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُنْتَقِمُونَ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 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَأَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ وَاسْأَلْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَأَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يَعْبَدُونَ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 124. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين 125. فلما آسفون انتقونا منهم فأغرطناهم أجمعين 126. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب النضيم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أمه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل Vallu neşa olajga alma min kum malaikatın fil arzı yahluhun. Vâinnahu فَلَا alamul بِهَا fala temtârın bıha ve فَلَا Vâinnahu la alamul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 الاخين يومئذين بعضهم لبعض عدو الا المستقيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ودخول الجنه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 لا يفترض عنهم وهم فيه مبليون وما ظلمناهم ولكن كانوا ظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكما كفرون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل بَل وَارْسُلُنَا نَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرُّهُمْ وَنَجُوَاهُمْ Bela وَارْسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلٌ عَابِدِينَ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عنا يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومه الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف